ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَآءُ وَمَن يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ أَفَمَن يَتَّقِي وَجْهَ رَبِّهِ يُسْؤُ الْعَذَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ فِيهِمَا شَرِكَاءُ يَتَشَاكَسُونَ وَرَجُلٌ سَلَمٌ رَجُلٌ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّكَ مَجِيتٌ وَإِنَّهُمْ مَجِيتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ